وَاتَّبَعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بالله من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن, ولكن أكثر الناس لا يشكون يا صاحبي السجن يا رباب متفرقون خير أم الله الواحد القرآن ما табудоне ми одони, илла илла асма сомејтумо, сомејтумо, ам тум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 يا صاحبي السجن انما احدكما فيسقي ربا وخمرا وامما الاخر فيسلم فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي في تستفتيان وقال للذي ظن أن ناجئ منهم اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فانساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني وسمع مقرات سمان سمان يكلون نسمع عجاف وسبع سنبلات وسمع سنبلات خضر واخر يابسات يا وي والبلا يا أيها الملو أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون